بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن الم فُوَشْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الْرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَائِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نار حانية